ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسولهم بالبينات، فقالوا: فَقَالُوا أَبَشَرُوا يَحْذُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا أَسْتَوْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَمَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّيْ يُبَاثُوا قُلْ الْبَلَاءُ رَبِّي لَتُبَاثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ على الله يَسِيرُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّقَابُلِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ما يؤذيكم فاحذروا وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموانكم واولادكم فتنه والله ينتجو اجرا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واعطوا وافقو خير اللى